بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين إن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 أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين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 هذا لزاحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بزحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة نميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالدين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 لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلافهم ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إلا إلى ربنا منقلبون إننا نطبع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كن نا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرفمة قليلون وإن لهم لنا لغائض وإن لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم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 وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أضرطنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أو ينفعونكم أو يغرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبون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 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من وردة جنة النعيم وَأُنَبِّئْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تَحْزُنْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 يَكُونُ وَكِبُونَ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَمَنَّوْا إِنْ كُنَّا لَمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوَّيْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا وَإِنَّ الْفُجَّارَ من المؤمنين إن في ذلك كُفَّارًا أَوْ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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأُرْضَ لُنَّ قَالَ وَمَا عِلْمِهِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سبهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن مت تهيأ نوح لتكونا من المرجومين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 ما أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم كذبت عبده المرسلين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 أتبون بكل ريع آية تعبذون وتتخذون مصاري على علكم دخل دون وإذا بقشتم بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون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 119. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 110. كذبت ثمود المرسلين 111. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون 112. إني لكم رسول أمين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 وَنَخْلٌ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نائمين فأقذهم العذاب إن في ذلك لآيات وما كان أكثر مهمين وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحيمُ كَذَّبَتْ قَوْلُ لُوطٍ الْمُرْزَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ لُوطٌ أَلَا تَدْنَوْنَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ الْأَمِينُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أسواجكم بل أنتم قوم عادون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 ولا تبغصوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وإن غنّك لمن الكاذبين فأسقف علينا بسفن من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون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 رَأَيْتَ إِذْ مَدَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا ابْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مَنْ 119. وما تنزلت به الشياطين 110. وما ينبغي لهم وما يستطيعون 111. إنهم عن السمع لمعزولون هَلْ أَتَّخَذُ مِنَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَدَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَضَرْفَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اسْتَزَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ نَاؤُكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ ما تعملون؟ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب كف الساجدين إنه هو السميع العليم. ألأنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أباك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أن اليمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من دعى معذبهم